Ya dafn al-roats عند الجثة اهتبه الله بالله بالله قال الله كمره لا تستفن الراس الا ان مرت به لانها نذجن تتبسن الذى عن اقرا رب خلوا عليها خبا بالشمال وليكبر لا تسرجوا اس في جسمه نشبا خلفا يغضر دموان يتمو على المشاري رشعر imaa masan